فحين قرب عوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالفرحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وَالسِّرَطُ الْمَلَائِكَةِ بِالْذَّجِيلِ للعالمين تعيش سُبْحَانَ اللَّهِ وَحَمْدُ لله وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا الله وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَحَمْدُ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا والقدرة كشفتنا هذا المسور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الامه أن يحضر إن ودئه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السباة المبدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا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 be one for yod.